İlha lşinu ya rabbi Aqli aqtila fwa yi qalbi Aqli aqtila fwa yi qalbi عقلي رفض كل شوب نخا قلبي مجلب للعقل يترجع قلبي ريدة باسئلة عقلي رفض كل مسالة قلبي ريدة باسئلة عقلي رفض كل مسالة وعيوني ظلت تربيك Aql ehtinof va شريت منو كل من تبع منهجالي تهنا يضمن بآخرته قصر بالجنه وي من تبع حذر خس واللي تبع نهج انتصر Gue t referred on as مواعي بالعشق وضروب كل من يحب لازمه في المحبول هو عائلة مثالي بالعشق مضروب الحب احرافه بالقلب مكتوب لو ردت اسمع ما يلي الولي باس حذر الولي بس حدرولي يم جنته متربي عقلي اختلف ويا قلبي ويا العقل وين القلب لا ما يسبو سر ودني اللي عايش بحكمك يردون حدك غير لا ما يردوا من روحك عدت علي بها الشلو ما بيه ناكلي والجنق حالي يا هل سامع ما بين عقلي والقلب حالية هلسانة صعب واليوم آلم حرب عقلي اختلف ويقلبي كلمات الشاعر حيدر العارضي أداء الرادود أحمد الفتلاوي